وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت, وغلقت, الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله صُنَّتِ وَفِي ضَيَّتِهَا عَنْ نَفْسَيْ وَغُنْقَتِ أَبَادَة وَغُنْقَتِ أَبَادَة وَقَالَتْ هَيْتَنَكْ قَالَ مَعَادَ اللَّهْ قَانَ مَعَادَ اللَّهْ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يفلح ولقد همت به وهم بها لو لا, لا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين